The men in the شفاني <تصفيق> ومن التمنيل سلطان الفنون وعمره ما تقفل دكاني ونفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي اتكسل دكاني ولفيت البلاد وللمعنى نصبت ميزاني رضيت كل الناس رضيت كل الناس رضيت كل الناس لا مغرور عمري ولا اناني وخايف ابطل مين اللي سد مكاني لماذا ما فيش كلام ربينا على الأدب الكلام لما يكون بأدب يبقى حلو يجمعنا يطلب الناس ويصفرها بالأدب صلصة الأدب وكبر ربينا على الأدب أدب، أدب، أدب. وربنا كمان ولادنا زي ما تربينا على الأدب ربنا كمان أولادنا أهلنا, أهلنا, أهلنا, أهلنا, أهلنا, أهلنا ناسنا قارنا ربنا على الأدب فزي ما ربنا على الأدب ربنا كمان أولادنا أولادنا قاعدين آخر الفرح بعيد عشان ما نربيهم صح ربنا على الأدب وربينا كمان أولادنا وضرنا في البلد ورفعنا اسم بلدنا يعني محدش بقول بيقول جاد بيقول نوب الشباوي رفعنا اسم البلد اسم الشاف ربينا على الأدب وربينا كمان أولادنا ودرنا في البلاد ورفعنا اسم بلدنا وطال الصبر طال وطال معاه جلدنا بقلدونا الناس واحنا عمره ما قلدنا شكر.